بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرّب